قال باب المسح على الخفين هذا الباب يذكر فيه شيء من أدلة مشروعية المسح على الخفين لأن المسح عليهما بدل غسلهما فهو الطهارة الشرعية المجمع عليها بين المعتبارين من علماء المسلمين لما تواتر فيها من النصوص الشرعية الصحيحة الواضحة ولله الحمد ولا يعتبر شذوذ بعض الطوائف في عدم شرعيتها والأخذ بأحاديثها لربهم النصوص الصحيحة الصريحة المتواترة والمسف على الخفين من الرخصة التي يحب الله عز وجل أن تؤتى ومن تسهيلات هذه الشريعة السمحة أما قوله لا يعتبر شذود بعض الطائف فالمقصود هنا الرافضة ليس كل الشيعة نعم وأما قوله هو من الرخص فسيأتي إن شاء الله اختلاف العلماء هل المسع على الكفين رخصة أم عزيمة وهل يترقب على ذلك خلاف عملي بين اللي كان يسألنا المرة الماضية ما الفرق بين الخلاف الصوري والخلاف الحقيقي أو الخلاف اللقضي والخلاف المعنوي هو ده السؤال هل عندما نسأل ونقول هل, هل المسحة على الخفين رخصة أم عزيمة ده خلاف لغضي ولا خلاف معنوي؟ لغضي؟ إذا بيكون نيش هنقول تعرف الله تنقيده لو خلاف لغضي لن نتعرض له لأن أنا قلت قبل ذلك ليس من الحكمة ولا المصلحة تضيع الوقت فيما لا يترتب عليه عمل ولهذا الخلاف في هذه المسألة خلاف معنوي يعني يترتب عليه خلاف أخر فعندما نقول مثلا لو قلنا إن المسح على الكفين رخصة فمن العلماء من يقول الرخص لا تناقضي المعاصر فلو أن رجلا مثلا دخل عليه الوقت وهو في معصي كان لابس كفين على طهارة يمسح لما يمسح عند هؤلاء العلماء يقولون لا يمسح أما الذين يقولون إن المسح عزينة يقولون إيه يمسح إذا ترطب على هكلاف ولا ما ترطبش هو ده اللي نقول عليه خلاف معنوي يعني يترتب عليه خلاف آخر اما أن نقول خلاف لفظي فده لا يترتب عليه لا يترتب عليه عمل انما هو مجرد اختلافات لفظيه بين الفقهاء فقط هيا الكلام فيها ان شاء الله قال الحديث ال21 عن المغيرة بن شعبه رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفا فأهويت لأنزع كفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما قاهرتين فمسح عليهما غريب الحديث فأهويت لأنزع مددت يدي لإخراجهما من رجليه لغسلهما المعنى الإجمالي كان المغيرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره فلما شرع النجس صلى الله عليه وسلم في الأبوء وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه يعني جاء الدور على رجليه أهوى المغيرة إلى خفة النبي صلى الله عليه وسلم لينزعهما بغسل الرجلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما ولا تنزعهما فإني أدخلت رجلي وأنا على طهارة فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفتيه بدل غسل رجليه اختلاف العلماء شذت الشيعة في إنكار المسح على الخفين ورؤية أيضا عن مالك رحمه الله تعالى وبعض الصحابة لكن قال شيخ الإسلام ابن سيمي عليه رحمة الله تعالى إن الرواية عنهم بإنكارهم ضعيفة وأما مالك فالرواية الثابتة عنه القول به وأطبق أصحابه من بعده على الجواز وأما الشاعة فهم الذين خالقوا الإجماع مستمسكين بقراءة الجر وأرجلكم إلى الكعبي من وأرجلكم لأن الآية ناسخة للأحاديث عندهم وذهبت الأمة جمعاء إلى جواز المسح واعتقاده محتجين بالسنة المتواترة فالقراءة على فرض الأخذ بها تكون مجرورة للمجاورة أو لتقييد المسح على الخفي وسبق أن قلنا إن من العلماء من قال ان قراءة الجر تفيد معنى جديد وهو ها قال ليه مسحي مسحي بلين هم بقولوا كده أنت وافقتهم فيما يقولوا الاقتصاد في استعمال الماء فيغسل رجليه غسلا قريبا من الايه من المسح وكان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم او عنه يعجبهم حبيث جرير بن عبد الله البجلي في المسح على الخفين لأن اسلامه كان بعد نزول سوره المائدة فيكون في الآية رد على من لم يرى المسح أخذا بقراءة الجر في وأرجلكم وقال ابن دقيق العيد كلاما مؤدى أن المسح على الكفتين اشتهر جوازه حتى صار شعار أهل السنة وإنكار شعار أهل البدعة ما يأخذ من الحديث مشروعية المسح على الكفتين عند الوبوء والمسح يكون مرة واحدة باليد ويكون على أعلى الكف دون أسفله كما جاء في الآثار اشتراك الطهارة للمسح على الكفين وذلك بأن تكون الرجلان على طهارة قبل دخولهما في الخف استحباب خدمة العلماء والفضلاء جاءت بعض روايات هذا الحديث أن ذلك في غزوة تبوت لصلاة الفجر هذا الأخير فيما يفيدنا. لا قرأت الجر لا وافسلوا لا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فافسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هم تمسكوا برواية الكسر لكي تضاف القدم إلى الرأس في المسح وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يا راجل هم يريدون إثبات المسح ولكن المسح مسح القدمين للخفين وصلت خشم الحقيقة إن باب المس على الكفين من الأبواب التي تشتمل على عدة أحكام وسنحاول إن شاء الله تعالى من خلال الحديثين الذين أوردهما المصنف رحمه الله تعالى ومن خلال الشرح الذي ذكره الشارح أن نلمن بهذه الأحكام وهذا ما سنسير عليه إن شاء الله في الكتاب كله لأنه طبعاً لو اقتصرنا على الأحكام المستفادة من الأدلة المذكورة نصل إلى عشر الفقه لكن سنحاول إن شاء الله جمع مسائل الفقه من خلال الأحاديث المذكورة ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثين حديث المغير ابن شعبة رضي الله تعالى عنه وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أما الحديث الأول فهو على شرقه لأنه متفق عليه وأما الحديث الثاني فليس على شرطه. لأن لفظة المسح الواردة في حديث حذيفة ليست في صحيح البخاري إنما في صحيح مسلم فقط فما كان ينبغي للمصنف أن يُولِبَ هنا هُنَا الحديث المتفق عليه الذي فيه المسح على الخطين من؟ المغيرة فقط أما حديث عذايفة التالي فليس فيه المسح عند الشيخين إنما عند مين؟ عند مسلم فقط وسيأتي التنبيه عليه في محلة إن شاء الله نبدأ بحديث المغيرة قال كنت مع النبي سلم في سفر فأهويت لأنزع كفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما قول باب المسح على الكفين أي عند الوضوء والاجتزاء به عن غسل القدمين وذلك خاص بالوضوء لا يدخل الغسل فيه بالإجماع وفي ذكر المصنف له في أبواب الوضوء ما يشعر بذلك أنه أتى بالمسعى القفلين في إيه؟ ما زمنا نتكلم في باب الوضوء من هذا؟ أنا ما أنكرت أن حديث حجايفة في البخاري ومسلم ولا أثبت أنه في البخاري ومسلم هي ليست لغزية ولكن حديث حذافه في البخاري ومسلم نعم انما اللفظه التي تتعلق بموضوع حديثنا وهي المسح على الكفين ليست في البخاري ومسلم في مسلم فقط ظهرت حديث حذافه في الصحيحين نعم انما اللفظه التي تفيدنا في الباب الذي نحن بصدده ليست في البخاري ومسلم انما في مسلم فقط اللي ومسح عليهما ده في مسلم انما الحديث في البخاري يبقى زيادة عند مسلم إنما هو لما يأتي بالحديث في باب المسح على الكفين وهو اشترق أن يأتي بالأحاديث المتفق عليها يبقى ليفهم إيه؟ إن المسح على الكفين في حديث حضيفة متفق عليه وليس كذلك إنما أصل الحديث هنا بقى إيه؟ أصل الحديث أو أصل القصة في الصحيحين دون لفظة ومسح عليهما فتفرض بها مسلم عن البخاري تبريسوا مصطلح مع الشيخ مجد يعني المفروض تكون هذه الألفاظ واضحة وضقيقة عندكم يعني. ما نقله الشارح عن شيخ الإسلام من تضعيف ناروية عن الصحابة من انكار المسح على الكفين ليس على إطلاق فقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لأن أجزهما أي بالسكاتين أحب إلي من أن أمسح عليهما هذا ثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنه قال ابن عبد البر رحمه الله لا أعلم أحدا من الصحابة جاء عنه إنكار المسح على الخفتين مما لا يختلف عليه فيه إلا عائشة رضي الله تعالى عنه ويجاب عن هذا الاثر بما سبق ذكره من أن قول عائشة رضي الله تعالى عنها في مصنف ابن أبي شيبة وذكرها ابن المنذة في الأوسط يجاب عن هذا الاثر بأنه ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذرهم إلا وتعزب عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكده أن هاري أبن شريح رضي الله تعالى عنه سأل عائشة عن المسح على الكفين فأحالته على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه متعلله بأنه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره هو أعلم بمسألة المسح منها ومن علم حج على من لم يعلم يعني هي اعترفت على نفسها لأنها لم يكن عندها علم بمسألة المسح طيب إيه لم يكن عندها علم بالمسح يلزمه إيه ها العمل ب النص القطعي وهو غسل القدمين اللي يجعلك الآن تمسح على الخفن إيه ما عندك من النصوص تبيحه لك ذلك فإن لم يقل عندك نص سعين ليه لا سبيل إلا أن ترجع إلى الأصل وهو المسح الغسل المذكور في الآية الكريمة والذكرته عائشة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وقد قال ابن كيم يا رحمه الله تعالى نفسه كما في الاختيارات وهو يتكلم عن المسح على الكبتين قفي أصله على كثير من السلف والقلب حتى أنكره بعض الصحابة وطائفة من أهل المدينة وإذا علم سبب الخلاف لم يبقى في الصدر شيء من المسح على الخفين وهو هل آية المائدة معارضة للمسح على الخفين أم لا وهل كان المسح قبل نزول المائدة أم بعدها وقد أثبتنا بالأدلة الصحيحة لأن رسول الله صلى الله مسح بعد آية المائدة كما في حديث المغير وبريدة وجرير رضي الله تعالى عن الجميع فزال الإشكال والحمد لله رب العالمين وهذا ما نضرب مثالاً للإجماع بعد الاختلاف فقد يختلف الصدر الأول من عصر من العصور ثم تجتمع كلمة هؤلاء العلماء فيما بعد فنقول بإجماع بعد الاختلاف وهل يقع هذا يقع كثيرا ومنهما نحن بصدده فعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تنازع في مشروعية المسح وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ينازع في مشروعية المسح ومالك رحمه الله تعالى كان ينازع في مشروعية المسح في الحضر هذا كله فين لكن بعدها اجتماع الصحابة والتابعين والأئمة المعتبرين أصبح المسعى للخفير شعار لأهل السنة رحمهم الله تعالى هنا شخص الاستنبياء خلاص طالما عرفنا سبب الخلاب وإنه ما من أحد إلا وتعذب عنه سنة ونظرنا فوجدنا إن الآية المصرحة بوجوب الغسل سابقة على الأحاديث التي فيها المسح فالغسل مشروع والمسح أيضا مشروع وذكر ثلاثة أحاديث كلها تدل على المسح على الخفين وكلها مذكورة بعد نزول المائدة التي أو نزول آية الوبوء التي في المائدة والتي يتعلق بها من قبل. بوجوب الغسل أو بالمسح على القدمات حديث جريل بن عبد الله البجلي وده أصرحها وحديث المغيرة بشعبة وحديث بريضة بن الحصيب رضي الله تعالى عن الجميع أما حديثه جريل ففصحي حيني ولست أدري لماذا لم يذكره المصنف يعني ذكر حديثا ليس متفقا عليه ومع أغفل عن هذا الحديث المتفق عليه نص الحديث المفروط بفوق أدلة الأحكام مما اتفق عليه شيخين ضفوا هذا الحديث وفي في الحديث بال جرير رضي الله تعالى عنه ثم توضع ومسح على خفتيه فقيل تفعل هذا فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله وسلم بال ثم توضأ ومسح على كفتيه قال إبراهيم كان نعم. طيب بال جريب ثم توضأ ومسح على كفتيه قال إبراهيم إذن ومسع على خطيه فقيل تفعل هذا فقال نعم رأيت وده بحل الشاهد رأيت رسول صلى الله عليه وسلم بال ثم توضع ومسع على خطيه قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائبة هذا لفظ مسلم رحمه الله وفي رواية انه سئل من المسؤول جرير هل مسح صلص قبل المائدة او بعدها فقال وهل كان اسلامي الا بعد نزول المائدة اي فما ارويه واقع بعد اسلامي وفي رواية لأحمد من طريق مجاهد عنه ربي الله تعالى عنه قال انا اسلمت بعدما أنزلت المائدة وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعدما أسلم هذا إيه واضح وصريح في إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعد نزول سورة المائدة وفيها الأمر بالغسل فدل ذلك على مشروعية المسح على الكفين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم خلق الله ب تأويل كلام الله جل وعلا وحديث المغيرة في بعض رواياته أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك وهي متأخرة بالإجماع عن نزول صورة المائدة وأنا ذكرت لكم أن الشارح لما أتى فيه فوائد الحديث بأن المسح كان في بذوي التبوك لها إيه؟ فائدة هي فائدة التي معنا ان المسح وقع بعد نزول المائدة وحديث بريض الأسلمي, الأسلمي رواه مسلم وفيه أن النفس سلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على كفايه فقال له عمر رضي الله تعالى عنه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته يا عمر ونزول المائدة قبل الفتح قولا واحدا ومن احاديث الواردة في المسح ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن سعد ابن ابي وقاص عن النبي سلم انه مسح على الخفين وأن ابن عمر رضي الله عنهما سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره إذا كان ابن عمر نفسه ما كان يعرف هذه السلم وروا أيضا عن ابن عن عمر بن أمي الضمري رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وفي صحيح مسلم عن بلالة رضي الله تعالى عنه أن ربما سلم مسح على الكفين والخمار وبالجملة الأحاديث في المسح على الكفين دلغت مدلغ التواثر حتى قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي منه شيء فيه أربعون حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وقفوا فقال ابن عبدالبر روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة وأنه استفاض وتواثر قال ابن الملقم وبالغتهم في تخريج أحاديث الرافعي إلى ثمانين صحابيا فاستفده منه فإنه من المهمات يعني لمن حب يخرج حديث المسح على الخفين ذكروا من طريق كم صحابي؟ تمانين صحابي نعم طبعا لكن لا يلزم ان يكون كل, كل الطلق ايه؟ صحيح نعم وهذا اللي يمكن الجمع انه هو صح من طريق اربعين وورد من طريق ايه؟ تمانين نعم قالت من منذر غوين عن الحسن البصري حدثني سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الكفتي وقال ابن عبدالبر وفيه أي هذا الحديث الذي معنا حديث المغيرة الحكم الجليل الذي فرق بين أهل السنة وأهل البدع وهو المسعى على الكفين لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر ما خلاف بينهم في ذلك وقال ابن دقيق جواز المسعى على الكفين عند علماء الشريعة حتى عد شعارا لأهل السنة وعد إنكاره شعارا لأهل البدع قال الشارع والمسح يكون مرة واحدة إلى آخر ما ذكر فيه بيان صفة المسح في المسح فقيل يجب استيعاب أعلى الخف بالمسح وهو مذهب المالكي يعني يمسح كل ظاهر الخف مذهب الشافعية يجزئ مقدار ما يقع عليه اسم المسح في محل الفرق وبه قال سفيان وهو مذهب باود الظاهر ورجح ابن حزم ومذهب الحنابلة يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخب ومذهب الحنفية إن مسح بثلاثة أصابع أجزأه وأصل القول بمسح ظاهر الخبين حديث علي رضي الله تعالى عنه قال ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفّيه رواه أبو داود وغيره وفي لغض لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه ولقد رأيت النبي صلى الله وسلم يمسح على ظاهر خفّيه لكن على كل الظاهر أم على أكثر الظاهر يعني هل يلزم استعاب ظاهر الخف أم أكثر هذا الظاهر في حديث المغيرة عند أحمد قال رأيت رسول الله يمسح على ظهور الخفين لكن في إسناده عبد الرحمن إذ أبو الزناد وفيه ضعف وصح عن أيوب أنه قال رأيت الحسن بالة ثم توضع فمسع على خفتيه مسحة واحدة على ظهورهما والراجح والله أعلم هو القول بأن الواجب أكثر ظاهر الخف لمشقة استيعاب الظاهر خاصة إذا علمنا أن آلة المسح هي الأصابع وأنها تترك قطوطا على ظاهر الخف فكان أكثره قائما مقام استعاب ظاهره لأن كما سيأتي إن شاء الله من صفة المسح أنه يمسح طولا هكذا يعني يبدأ يضع أصابع القدمين على أصابع الرجلين في الخطة طبعا ثم ينضي بهما إلى ساقه لا شك انه طبعا الاصابع ليست كلها كالراحة الراحة مستوع فلو مسح بالراحة هيعمل ايه؟ ممكن يستوعب لكن لما يمسح بالاصابع لابد ان فيه فيه خطوط وطبع ما فيه خطوط يبقى فيه مسافات لم يصمها الماء زد على ذلك انه ممكن تكون القدم اعرب من اليد ولم يذكر أنه مسح أكثر من مرة تماء سيأتي فالقول باستعاب ظاهر الخف في مشقة بالغة وهل المسح على الخفين إلا لرفع المشقة؟ وأيضا يستلزم القول بالمسح على كل ظاهر الخف أنه يترى بالإيه؟ يترى بالمسح وهل فكرار المسح يصلح مع كونه مسحا؟ إذن القول بأنه يكفيه أن يمسح أكثر ظاهر الخوف هو القول الإيه؟ الصحيح وهل يمسح يقول لماذا لم نأخذ بقول الشفحي اللي هو يبزئ مقدار ما يقع عليه اسم المسح نقول لأن لو مسحت بصدع واحد فقد مسحت لو مسحت صمتي يبقى وقع المسح فهنا فارغ بين الكفرة والقل انا الان لو عملت كده ممكن تقول مسح على جبهته ولا لا ولو عملت كده وكده كل مسح طب احنا عايزين تحديث هنا نقول الحكم للغالب فاذا غلب علي فعل كذا هقول ايه يعني مثل رجل الذي يغلب على حاله الصدق نقول عليه صاب واللي يغلب عليه الكذب يقول عليه إيه؟ فالحكم للغالب فأنا لما أكون مسحت غالب الخف يبقى تحقق معنى إيه؟ معنى المسح وهل يمسح أسفل الخف مع ظاهره أم لا؟ أو هل يمسح أسفل الخف مع ظاهره أم لا؟ نقولنا الوقت اللي إيه؟ إيه يجزئ هل يجوز بقى أنه يجمع مع مسح الظاهر مسح الباطل؟ أبي فيها خلاف الراجح أنه يكتفي بمسح الظاهر فقط وهو مذهب الحنفية والحنابلة وخالف الشافعية والمالكية فقالوا يمسح الظاهر والباطل بل قال مالك رحمه الله المسح مسح الأعلى فقط وصلى يعيد الصلاة ما دام في الوقت فإن خرج الوقت أجزاءه ولعل مستند هؤلاء ما رواه أحمد عن الوليد بن مسلم عن فور عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله تعالى عنه أن صلى سلم توضأ فمسح أسفل الكف وأعلى إلا أنه حديث بعيد فيه أكثر من علة أولها عن عنة الوليد بن مسلم وهو يدلس ويسوي فلابد أن يصرح بالتحديث على الأقل في طبقتين شيخه وشيخ نعم وهذا لم يحدث الثانيه أن ثور ابن يزيد لم يسمعه من رجاء بن حيوه في هالقطاع الثالث تفرد الوليد بوصمه وخالفه الإمام الحجر العلم الثقة عبد الله بن مبارك وكف به مخالفا يعني اه فرواه عن كاتب المغيره عن رسول الله صلى الله مرسلا والحديث ضعفه احمد وابو حاتم والبخاري وابو داود والترمذي وغيره يعني لا يصلح الاتجاج بالمره يعني لكن روى عبد الرزاق عن البجريج قال, قال عطاء رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يمسح عليهما مسحة واحدة بيديه كلفيهما بطونهما وبهورهما وقد أهرق قبل ذلك الماء تبول يعني فتوضأ هكذا لجنازة دعي إليها إوجاب عن هذا بأن الأثر موقوف مخالف لما هو مرفوع فلا يقبل قصة وأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ينازع بأصل المسح نعم فالقول الصحيح المتعين هو أنه لا يمسح إلا الظاهر فقط طبعا هذه عبادة والأصل في العبادات المنع كما تبقى عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب المصير إليه ولا يقال ماذا يضيرنا أن نمسح على الباطل يضيرنا أننا فعلنا ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي وأصحابه وإذا كان الأمر كذلك فهل يبدأ بالرجل اليمنى أم يمسحهما معا وما حكم تكرار المسح يعني هل يمسح رجل رجل واحدة بعد الثانية أم يمسحهما معا مذهب الحنفية يمسح الخفين معا بحيث يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن وأصابع يده اليسرى على مقدم خفه الأيصر ويمدهما جميعا إلى الساق يعني هكذا اليمنى, على اليمنى واليسرى على اليسرى ويمسح طولا هكذا وهو قول في مذهب الحنابلة وقيل استحب تقديم اليمنى على اليسرى وهو قول في مذهب الحنابلة واستدل الحنافية بحديثين أحدهما صريح غير صحيح والثاني صحيح غير صريح وقاس المسح على الكفتين على مسح الأذنين أما الحديث الصريح فهو ما رواه ابن أبي شيبة عن المغيرة رضي الله عنه قال رأيت رصاصل نبال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفتيه ووضع يده اليمنى على خفه الايمن ويده اليسرى على خفه الايصر ثم مسح اعلاهما مسحة واحدة حتى كأني انظر الى اصابع رسول الله سلم على الخفين وطبعا صريح تماما يعني ولكن غير صحيح واما الصحيح فحديث البار حديث المغير قالوا فيه ان قوله فمسح عليهما قول المغيرة فمسح عليهما ولم يقل بدأ بيمنى ولو كان مشروعا لنقلت هذه الصفة وأجيب بأن الحديث مجمل غير مبين وليس صريحا في التيامن ولا في عدمه يعني هو المغيرة رضي الله تعالى عنه ما قصد أنه يبين صفة صفة المسح فإنما قال مسح عليهما فيبقى المسح على أطلاقه أما صفة المسح إيه هل مرة واحدة ولا أكثر من مرة هل مسح طولاً أم مسح عرضاً هل قدم إحدى القدمين على الأخرى أن مسحهما مسحه معاً كل هذا ليس فيه بيان يبقى يبقى المجمل على إجماله نعم ومن استحبى تقديم اليومنا قال إن المسح بدل الغسل والبدل له حب طيب المبدل فكما يشرع تقديم اليمنى في الغسل فكذلك هو في المسح لأسيما وأنه لم يأتي نص صريحا في مسح الرجلين معا وهذا الاختلاف إنما هو فين؟ في الاستحباب أما في الإجزاء فسواء هذا وذاك نحن نتكلم الآن أيهما أفضل أنه يمسح قدم قدم أم يمسحهما معا وسواء فعل هذا او فعل ذاك فإيه نجزئه نحن نتكلم فيه أيهما أفضل حتى قال الشافعي في الأم وكيفما أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد أو ببعضه أجزأه وقال أحمد كيفما فعله فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين فقال الصنعان لم يرد في الكيفية ولا الكمية حديث يعتمد عليه إلا حديث علي في بيان المسح والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحا على الكف لغة أجزأه والراجع أنه لا يشرع تكرار المسح إذ لم ينقل فكرار المسح لا قولا ولا فعلا وليس في الأحاديث إلا أنه مسح على كفتي وهذا يسبق عليه بفعله مرة واحدة ثم إن تكرار المسح يحوله من مسح إلى غسل وكل شيء فرضه المسح فشأنه التخفيف الذي يناقض التكرار ولا يقال ان المسح بدل عن الغسل فإذا كانت القدم تغسل ثلاثا فيستحب التفليل في المسح لأن البدل له حكم المبدل لأن هذا قياس في مقابل النص فلا يصح ثم إن التيمم بدل عن الوضوء ولا يشرع فيه التثليث فالبدل له حكم المبدل في الحكم لا في الصفة هذه مهمة جدا لأن يعني الكثير من الناس يدندن حوله يقول لك ايه ان ده بدل عن ده ده ياخد ايه كل احكام لا هو بدل عنه في الحكم فقط اما في الصفة نقول ايه نقول انك يموم يكون مقام والوضوء يعني تصح به الصلاه ويصح القرآن قراءه القران ودخول المسجد ووهو كده يعني ياخذ حكم الوضوء لكن صفته ايه ما يصح عن عقود ان الوضوء تغسل فيه اليدين الى المرفقين يبقى ايضا التيمم تمسح اليدين الى المرفقين لا نقول البدل ياخذ حكم المفدل في الحكم لا في الصفه